وجمعنا الله وإياكم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة كما جمعنا في هذا المكان المبارك في هذه الليلة المباركة على طاعة الله عز وجل وعلى تدبر كلام الله عز وجل وعلى طلب العلم الشرعي اليوم إن شاء الله تعالى أؤمن ما قد بدأته أمس وهي ترجمة للحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى هذا الإمام الذي نعرفه جميعنا وملأ الأرض علما واستفاد منه العلماء وطلاب العلم جميعهم ولا ينكر ذلك أحد فلذلك من الإنصاف أن ننزل الناس منازلهم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونبين خطأ من أخطأ لذلك بين أهل العلم جميعا ما كان عليه الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى وما قد أخطأ فيه وبينه العلماء فأولا يجب علينا أن نتعرف معرفة قريبة بهذا الإيمان فهو كما ذكر ذلك كثير من أهل العلم في تراجم الحافظ رحمه الله بأنه هو أحمد بن علي بن محمد ابن محمد بن علي بن أحمد ابن حجر العثقلاني المصري الشافعي أو المصري القاهري الشافعي والاسم سهل نستطيع أن نحفظه كله وهو يعيد نفسه أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن أحمد وكان يلقف بشهاب الدين وكان دائما من كان اسمه أحمد يطلق عليه لقب شهاب الدين كما يقال لمحمد شمس الدين وغير ذلك من الألقاب التي عرفت على الأسماء هذا الحافظ رحمه الله هلد في شعبان شهر شعبان سنة ثلاث وسبعين في مصر العتيقة التي هي الآن مصر القديمة وكان يتيما وتربى في كان في أحد أوصيائه وكان يسمى بالذكي الخروبي وكان أصله من عسقلان وهي من فلسطين من مدينة أو دولة فلسطين وحفظ القرآن وهو ابن تسع سنين ثم بعد ذلك حفظ العمدة وألفية العراقي، والحاو الصغير ومختصر ابن الحاجب الأصلي والملحة وغيرها من المتون التي دائما ينصح بها أهل العلم في طلب العلم للمبتدئين وهذا كان حال السلف جميعا في جداياتهم في طلب العلم أن يبدأوا بصغار العلم قبل كباره كما جاء ذلك عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين قال الرباني هو الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كبارهم فالذي يريد أن يتربى على ما كان عليه السلف رضون الله عليهم وتكون منهجيته صحيحة يسير على والمنهجية الصحيحة وهذا فعل فحفظ القرآن رحمه الله ثم بدأ في حفظ المتون بدأ في حفظ المتون وكان عنده حافظة قوية وحتى وصل إلى أنه صلى بالناس التراويح بالمسجد الحرام وفو ابنه ثنتي عشر سنة كان عنده ثنتي عشر سنة وصلى بالناس التراويح في المسجد الحرام وله من الشيوخ الكثير والكثير وقد عريف عنه ذلك رحمه الله أنه مر على مشايخ كفر منهم على سبيل المثال وأشهرهم الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي صاحب الألفية وصاحب التقييد وغيرها وغير ذلك من الكتب وكان هو أقرب المشايخ إليه وتأثر به لذلك حفظ الألفية وهو في صغره وقد ذكر الشوكاني رحمه الله قال حمل عنه جملة نافعة من علم الحديث سندا ومتنا وعللا واصطلاحا وأيضا هناك من المشايخ الكبار العلماء في عصره أيضا الذي أخذ عنهم ابن الملقن أبو حفص عمر بن رسلان بن الملقن رحمه الله المتوفى سنة الذي ما اللزمه أيضا فترة وأخذ عنه العلم ومنهم أيضا سراج الدين البلقيني المتوفى سنة خمس وهذا لزمه بعد رجوعه إلى مصر لأننا نعرف أن ابن حجر رحمه الله دار وسافر كثيرا ودخل مصر والعراق والجزيرة وغير ذلك من البلاد طلبا للعلم وبحثا عن الأحاديث وأخذا عن مشايخ عدة ومنهم أيضا نور الدين ابن جماعة رحمه الله أخذ عنه جملة من العلوم أيضا وغيرهم الكثير ومنهم أيضا النساء أخذ عن الشيخات منها الشيخة مريم وهو لها له منها سند معروف عليكم السلام ورحمة الله ومنها فاطمة وعائشة بنت محمد أو بنت محمد أخذ عنهم أيضا العلم يعني العلم عند ابن حجر رحمه الله كان إذا عرف عن عالم علما عنده ذهب إليه واجتهد وجد وبرع في فنون كثيرة وحبب إليه علم الحديث كثيرا وطالع فيه وقرأ وله مصنفات كثيرة جدا وأول ما صنف هو تغليق التعليق على الأحديث المعلقات عند البخاري رحمه الله في صحيحه وذكر بعض أهل العلم أن له أكثر من أربعين مصنف ومن هذه المصنفات على سبيل المثال أيضا حتى لا يطول الكلام أشهر المصنفات وأنفع المصنفات فوائد وعلم في الحديث والفقه فتح الباري شرح صحيح البخاري وإن كان هذا الاسم سبقه إليه الحافظ العلامة ابن رجب رحمه الله في شرحه على البخاري أيضا ولكن لم يكمله وصل إلى باب الحج ثم توفاه الله تبارك وتعالى فكان ابن رجب رحمه الله له شرح على فتح الباري اسمه فتح الباري شرح له شرح على البخاري اسمه فتح الباري شرح صحيح البخاري ولما جاء ابن حجر رحمه الله صنف شرحا على البخاري وأسماه فتح الباري أيضا وأكمله وكان سفرا عظيما حتى لما قيل للشوكاني رحمه الله اشرع في شرح فتح الباري قال لا هجرة بعد الفتح اشرع في شرح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح أي أن هذا الفتح فيه من الفوائد الكثير والكثير ولا عبرة بقول الغوغاء أو قول السفهاء من الناس الذين يقولون بحرق مصنفات هذا الحافظ ومنها حرق فتح الباري هناك أناس ظهروا يريدون أن تحرق هذه الكتب وبالخصوص فتح الباري <تصفيق> وبالخصوص فتح الباري ويقولون بأنها كتب فيها بدع وصاحبها مبتدع وسأبين إن شاء الله تعالى كل هذا بتفصيل بيانا وإنصافا لهذا الحافظ رحمه الله فأشهر المصنفات فتح الباري شرح صحيح البخير ثم هناك كثير مثل تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وعلى تبصير المنتبه بتحرير المشتبه والإصابة في تمييز الصحابة ولسان الميزان وتعجيل المنفعة ونخبة الفكر وشرحها نزهة النظر والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير وكما قلت أول كتاب شرح صنفه هو تغليق التعليق على معلقات البخاري رحمه الله وهناك ايضا نزهه الالباب في الالقاف والدرر الكامنه في اعيان المئة الثامنه وغير ذلك من المصنفات وغير ذلك من المصنفات التي وصل عددها فيما قد عدها بعض أهل العلم 150 تصنيفا 150 وصنيفاً. وقد رزق القبول رحمه الله وعرف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عرف الحافظ ابن حجر رحمه الله بعلمه وبعلو كعبه في علم الحريف والتخريج وتوافد عليه الطلبة من الأقتار وكثروا وحتى جاء إليه كثير من أصحاب المذاهب يتعلمون منه ومن أبرز تلاميذه رحمه الله شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن الثخاوي صاحب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث المتوفى سنة إثنتين وتسعمائة وأيضا برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي المتوفى سنة 85 وثمانين وثمانمائة شيخ الإسلام في الحديث والذي إذا ذكر عرف زكريا الأنصاري الشيخ الزكريا صاحب التصانيف اطلق عليه شيخ الحديث أو شيخ الإسلام كما كان يعز القول إليه ابن حجر في بعض مصنفاته بقوله وقال شيخ الإسلام كذا وكذا وهو يريد بقوله زكريا الأنصار رحمه الله وتوفي زكريا الأنصار سنة 26 وهناك أيضا إسماعيل بن محمد بن أبي بكر المقرئ اليمني وهذا توفي قبل ابن حجر رحمه الله سنة سبع وثلاثين وثمانمائة السخاوي رحمه الله عد تلميذ ابن حجر السخاوي رحمه الله فنظر فوجل أنهم أكثر من ستمائة شخص الذين لزموا ابن حجر وأخذوا عنه العلم ونشروه وتوليه القضاء معروف ان أنه تولى القضاء امتنع أولا ثم قبل بعد ذلك في تولية القضاء وكان قاضي القضاء في مصر كان قاضي القضاء في مصر وهذا قد توفي رحمه الله تبارك وتعالى بعد هذا العمر العظيم في طلب العلم ونشره والدفاع عن السنة سنة اثنين وخمسين وثمانمائة في ذي الحجة فكان رحمه الله حافظا لقب بالحافظ لغزارة علمه ومعرفته بالأسنيد والأحاليث وطرقها فكان إماما في شأنه ووصل إلى مرتبة أمير المؤمنين في الحديث فهذه جملة من حياة الإمام رحمه الله ولابد من كلمة إنصاف فيه وفي الأئمة الذين طعن فيهم مثل النووي أيضا الذين قالوا فيهم أنهم مبتدع ويجب أن تحرق كتبهم لأنهم خالفوا منهج السنة وتأولوا الصفات وخرجوا عن المنهج الصحيح وهذا كله خطأ لأنهم كبار في العلم ووصلوا إلى مرتبة الاجتهاد والمجتهد إذا أخطأ فله أجران وقد دافع العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن ابن حجر وبين أنه من أهل السنة وإن أخطأ لأنه إن كان قوله فيه بدعة لكنه لا يطلق عليه مبتدع لأنه وصل إلى تراجة الاجتهاد فأخطأ ولم يدافع عن منهجه الغير صحيح ولكن أخطأ في مواضع وكان يرد على أهل الشبهات والبدع ويدافع عن الدل السنة ويدب عنها في مواضع أخرى أما أهل البدع الآن ومن قبل الذين يريدون أن يتقربوا إلى أهل السنة ويسكتوهم يظنون أنهم كابن حجر وهذا خطأ لأنهم لم يصلوا إلى هذه المرتبة وإنما يسرون على ما هم عليه من البدع ويتباهون أو الأشعر مثلا يزيدون في ذلك ويقولون ابن حجر أشعري وهو منا أو يطعنون في مناهج أهل السنة والجماعة بهدف تشتيت أشعر المنهج الصحيح فهؤلاء العمة أخطأوا في بعض تأول السفات التي ربما يقع فيها أي عالم فكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب القبر وأشار الإمام مالك وقتها إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالعبرة هنا بالنظر إلى احوالهم فهم كبار في العلم وما قدموه من العلوم يعتذر بها او يعتذر بها لهم والذي يقرا الفتحه للامام الحافظ ابن حجر يعرف مقدار علمه وكيف بلغ في الاجتهاد من المقدار فيأتي واحد أو شخص ويقول لأن هذا مبتدع وتحرق كتبه لبعض الأخطاء التي إن كانت من البذع ولكن لا يبدع مثله فهذا خطأ ويجب التنبيه عليه وما ظهر من الحدادية الآن وقديما في الطعن في هؤلاء الآئمة هم يريدون تشتيت الأمة والحداديا نعرفهم كثيرا ونعرفهم جيدا في أنهم يطعنون في أهل السنة وهم ليسوا من أهل السنة ويجب الحذر منهم والرد عليهم وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم دائما يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء بأقوالهم أو بأقلامهم أو بأفعالهم أو بغير ذلك من الأمور فلذلك وجب علينا أن نأخذ موقفا وسطا صحيحاً وكان ائمة السلف رضوان الله عليهم يجتهدون دائما منهم من في بعض الاخطاء ومنهم من لا يقع في بعض الاخطاء وان كانت في العقيدة وفي علم الحديث مثلا إذا كان الراوي يحدث أو معه مئة حديث ويخطئ في ثلاثة أو أربع أحاديث فأحاديثه مقبولة أما إذا كان عنده مئة حديث ويخطئ في خمسة وتسعين حديثا فحديثه مردود ولا يقبل منه حديث ويضعف فالعبرة بما هو عليه من العلم والمكان وكانوا من أصحاب العلوم الكثيرة وقد نشروا العلم كالنووي رحمه الله الذي ينظر في شرحه على صحيح مسلم يعرف من هو النووي وقد وضع الله له القبول في الأرض تجد مصنفاته في كل مكان الآن وفي كل مسجد وأشهر مصنف يتداول بين طلاب العلم وبين العوام هو رياض الصالحين والأربعين فهي كلها في موازين حسناتهم ان شاء الله تعالى جميعا ولا يضرهم من طعن فيهم من أمثال الحدادية والفرق الضالة وغيرهم فلابد من فهم هذه المسألة جيدا ولا نغتر بمن يقول هذا كذا وهذا كذا لكي لا نقع في ما لا نريدهم لكي لا نقع في ما لا نريدهم هل في صفحة ان شاء الله طيب حفظك الله وبرك فيك يا خلاحبيب أبين فقط سريعا قبل الدخول في أصل المدء أو أصل الشرح أهمية الإسناد والإسناد له أهمية عالية وله عناية خاصة وهو من حفظ الله تبارك وتعالى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم دينها الله تبارك وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والذكر هنا يراد به العلم ويراد به القرآن والسنة فالله تبارك وتعالى حفظ ذلك بالأسانيد وهذه خصيصة لهذه الأمة ليست لغيرها وحسدت هذه الأمة من أجل هذه الخصيصة ولو نظرنا إلى الأمم السابقة لا نرى أبدا لهم إثناد متصل عليكم السلام ورحمة الله لا نجد لهم أبدا إثناد متصل حتى أقرب الأمم إلينا وجد أي العلماء وجدوا أن بين المسيح عليه السلام عيسى بن مريم عليه السلام وبين من كتب الكتب أو أول كاتب للكتاب أو القائل لما هو يظنه أنه انجيل بينهم سبعون عاما وقيل ثلاث قرؤ ثلاثة قرون فهذه الفترة كبيرة جدا لا يعلم أحد عنها من كان فيها وكيف نقلت إليها فهذه أسانيد منقطعة ساقطة ليس فيها صحة ولا يؤخذ بها ولا عبرة لها أما لو نظرنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلامنا ليس على القرآن لأنه باتفاق الأمة أسانيده صحيحة لكن الأحريث فيها الصحيح والضعيف لذلك نتكلم من حيث الصحة والضعف فهذه الأسانيد التي نعم التي منى الله بها علينا وقيد رجالا فحولا لحمل هذه الأمانة إلى أن تقوم الساعة كلها متصرة كلها متصرة والذي يكون فيه انقطاع أو سقط أو مجهول أو غير ذلك مما سنقوم يشرح ان شاء الله تعالى يرد الحديث ولا يقبل يرد الحديث ولا يقبل لذلك كانت أهمية الحديث عظيمة وكان من أهم العلوم وأجلها وأيضا كما صرح بذلك ابن الصلاح الشهرزوري أبو عمر رحمه الله في كتابه علوم الحديث المتوفد سنة 43 وستمائة قال وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة يحبه ذكور الرجال وفحولتهم وهنا يتكلم عن ذكور الرجال ولم يذكر النساء في هذا الحديث وسأتي في ان شاء الله يحب يحب يحبه ذكور الرجال وفحولتهم ويعنى به محقق العلماء وكمالتهم ولا يكره من الناس الا رذلاتهم وسفلتهم وهو من اكثر العلوم من من أكثر العلوم تولجا في فنونها ولا لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها ولذلك كثر غلط العاطلين منه من مصنف الفقهاء وظهر الخلل في الكلام المخلين به من العلماء هنا يبين رحمه الله فضل هذا العلم علم الحديث وأنه من أفضل العلوم الفاضلة وهو في مرتبة عالية جدا من العلوم لأن العلوم كلها تحتاج إلى الحديث لا تصح العقيدة إلا بالحديث الصحيح ولأن الحديث أو السنة مفسرة ومبينة للقرآن ولا يصلح عمل إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المتابعة تعرف بالحديث الصحيح فكان من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة فهو أعلى العلوم لا يستغني عنه شيء الفقيه الأصولي اللغوي وغير ذلك من أصحاب التخصصات ويحبه الذكور أي ذكور الرجال وفحولتهم والفحل هو الذي له مكان كبيرة دائما نقول العلامة الفحل وهو يعتبر عظيما له مقدار له مكانة له رفعة فالرجال يحبون هذا العلم لذلك نرى أنه قديما في عصر التدوين كانوا دائما يذهبون ويسافرون ويبحثون عن الأسانيد والأحاديث من الرجال وليس من النساء ولا شك أن هناك نصيبا للنساء من هذا العلم لأن هذا العلم ليس حكرا على الرجال فقط وكما بينت في ترجمة الحافظ ابن حجر رحمه الله انه كان له شيخات انه كان له شيخات أخذ, أخذ, اخذ ابن حجر رحمه الله عنهن وله اسنيد متصلة الى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق ها ها هؤلاء او عن طريق هذه الشيخة مثل الشيخة مريم أو غير ذلك من الشيخات فنرى في هذه العصور أيضا للنساء نصيبا من العلم وكما أثر عن أمنا عيشة رضي الله عنها أنها قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في دين الله فالنساء لهن مصيب كبير في العلم ثم قال وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها يدخل في كل فن كما قلت من قبل يدخل في كل فن يدخل في العقيدة يدخل في الفقه يدخل في اللغة يدخل في كل شيء يتولج في كل الفنون ولا يكره من الناس الا رذلاتهم وسفلتهم السفله من الناس الغوغاء الرويبضه المبتدعة منكر السنه الفرق الضاله كل هؤلاء يكرهون الحديث وأصحاب الحديث يكرهون الحديث وأصحاب الحديث كما أثر عن الآئمة من رأيته ينتقص أحدا من أهل الحديث فاعلم أنه زنديق نسأل الله لنا ولك الهداية فلذلك قال لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها الذي هو إنسان عيونها تكلم هنا وخص الفقه لأنه من أكثر العلوم أخذا بالحديث لأن الفقه هو استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية فلو لم يكن الحديث صحيحا فكانت القاعدة أو الأصل فاسد وهناك بعض الفقهاء كانوا في مصنفاتهم يتكلمون بالضعيف دائما ويبنون على ذلك قواعد فلذلك كان من مهمة الفقه النظر والبحث عن الحديث وبما أنه ليس بمتخصص فعليه اللجوء إلى المحدث وهنا مسألة مهمة ينكرها معظم الفقهاء وربما شد في ذلك الكثير منهم وهي أن كل محدث فقيه ولا عكس وهذه قاعدة معروفة كل محدث فقيه ولا عكس وهذه كأي قاعدة ربما يكون لها شواذ أو فيها شواذ ربما تجد محدثا ليس بفقيه ولكن الأعم أن تجد المحدث فقيها دائما إلا القليل ولو نظرنا إلى أحوال الأئمة من قبل في عصور التدوين وعصور العلم وعصور الاجتهاد قبل التقليد والتمذهب وغير ذلك لنظرنا من يجمع العلوم كلها في آن واحد كالإمام مالك وأحمد والشفعي والطبراني وابن كثير والذهبي وابن رجب وابن حجر و وأيضا كثير من أهل العلم كان يجمعون العلوم كلها في علمهم وتتكلم معهم تظن أنهم لا يحسنون إلا هذا العلم فإذا تكلمت في علم آخر يتكلمون أيضا أما في هذه العصور التي ظهر فيها أو فش فيها التقليد والتمذهب والتعصب المذهبي وغير ذلك من الأمور فكثر هذا الأمر وأصبح الأمر فيه فتن نسأل الله السلام فقال رحمه الله ولذلك كثر غلط العاطرين منه من مصنف الفقهاء وهنا يبين حال الفقهاء نحن ليس أو لسنا ضد الفقهاء أو لا نحاربهم ولكن نبين كل شيء في موضعه ما لنا وما علينا فهذا رحمه الله بيان من ابن الصلاح رحمه الله هو في هذا الشأن لأهمية علم الحديث وحتى ذكر الحاكم أن يسابوري أبا عبد الله رحمه الله صاحب معرفة علوم الحديث رحمه الله وصاحب المستدرك والمدخل إلى الإكليل وغير ذلك من المصنفات الماتعة قال او نقل عن أحمد واسحاق قال إن العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم والناسخ والمنسوخ من الحديث لا يسمى عالما لا يسمى عالما ان إذا لم يعرف الصحيح والسقيم والناسخ والمنسوخ من الحديث لا يسمى عالما فما بالنا بالذين يتكلمون بدون دليل ولا يتكلمون بنصوص ويخوضون في دين الله تبارك وتعالى ويسمون, ويسمون بالعلماء فاللهم نستعلم نعم طيب ان شاء الله تعالى حتى نجعل هذه السلسلة ان شاء الله تعالى يسيرة وسهلة نجعلها على فترات فنجعل ان شاء الله تعالى البدء في المتن من المرة القادمة ان شاء الله عز وجل لشرحه بتفصيل واستخراج الفوائد منه ان شاء الله عز وجل فاكتفي ان شاء الله الحمد لله رب العالمين وبرك الله فيكم ونفع بكم نصد الله لنا ولكم التوفيق والفلاح وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يفقهنا في دين الله عز وجل ويرزقنا العلم الصالح ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين